أتر عن علي رضي الله عنه وكان الإمام الشافع رحمه الله يقول هذا أستحب له أن يعتمر في كل شهر مرة أستحب له أن يعتمر كل شهر مرة لأن الشعر غالبا ينبط خلال الشهر وأتر عن علي رضي الله عنه قريبا من هذا واعتمر الصحابة رضي الله عليه ورد عنه أن يعتمرون المرتين كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكذلك عبد الله بن عمر فرعا أنه كان يأتمر مرتين والأمر في هذا ليس فيه تقييد معين لكن ضبطه بنبات الشعر له وجهه وعاد الضابط له علته التي لا تخفى لمكان تحل أحسن الله ولكم قبيلة الشيخ هذا سائل يكون المسي إذا أراد السفر بعد الحج مباشرة هل يجب عليه أن يوجع البيض أم لا أسجدون إفادة قال جمعا من العلماء من النكية إذا أراد أن يفتر وكانت له حاجث بعد الحك فإنه لا ينفر حتى يقوف بالبيت كأنه يكون في حكم العثاقي خاصة إذا كانت له تجارة أو كان له مرضع ثاني كأن تكون له تجارة بالمدينة أو كأن تكون له مجرعة أو تكون له وظيفة في بلد غير مكة فإنه يطوف عند صدوره بعد الحج مباشرة فإذا صدر بعد الحج مباشرة وبعد الحج بشهر أو شهرين أو ثلاثة عند صدوره يطوف بالضيط لوباعه الله تعالى أثابتكم الله فضيلة الشيخ هذا يكون يقول إذا أخر الإنسان الأبحية في اليوم الثالث عشر فهل يحبق رأسه بعد رلي العقبة أسيدون أثابتكم أثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال إذا دخل الأشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا ينسن شيئا من شعري فذل هذا على أنه يمتنع من نشي الشعر حتى يذبح أو ينحرأ فيه لكنه جد حبن من حجه يعتبر مستثلا من هذا العمر إذا أراد أن يتحلم وحلق أو قصر فإنه مستثمن من هذا الأصل وكذلك لو اعتمر في داخل العشر فاعتمر باليوم الأول من العشر أو اعتمر باليوم الثاني أو اعتمر باليوم الثالث فهذا متعلق من النشف والتحلم من النشق من واجباته الحلاق أو التقصير فأمس إذا أتيت بالعمرة في خلال العشر أو أردت أن تتحلل من, حج من حجك بالعشر أو اليوم الحادي عشر ولم تضحي فإن هذا يعتبر مستثنى ولا تعارض بين الأمرين لأنك هنا تؤدي حلقا بموضع مخصوص بعبادك المخصوصة فيجيز ذكى أن تقوم حينئذ بالتحلل من العمرة والتحلل من الحج لأنه واجب عليك وفر وحينئذ لا لا يعتبر منهيا إذا تحلل في اليوم العاشر من حجه أو الحادي عشر وأخفر أرشيته إلى الثالث عشر الله تعالى أعلم أستاذكم الله فضيلة الشيخ هذا ساعر يكون المسرم لا يمسقين فإذا أراد أن نسلق شعره فكثير من الحلاقين يضع على الشعر صادونا معصرا أو نحل ذلك فما رأيكم أستاذكم الخطب يسير قليل الفدئ إذا كان الحلاق يعلم بهذا ووضعه فإن عريض هو الفدئ على الحلاق الفدئ وإن سكت ورضي فإنها تكون على المحلق وإن أمره أن ينجئها مباشرة يعني ينزع الصابون فإنه حينئذ لا فيديك عليه ولا يتنزله إذا أراد أن يحلق شعر رأسه أن يضع الصابون المطير وإنما يضع الصابون صابون الزيت أو نحلق أو يضع الماء مجردا من الصابون ثم يحلق أما لو يجد في مادة في الحلاقة بما يغل به الشعر ويندى به أصله يندى به بندة الرأس أي يبيد إنسان فإنه متلدس بالنسك حتى يحلق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني لذبت شعري وقلبت هديه فلا أحل حتى عنها قال الله تعالى ولا تحلق رؤوسك فتا يبلغ الهدي محلا فلا يكون الإنسان متحللا من النسك إلا إذا كان قد حلق وفرق على هذا لوقة عطيب في رأسه قبل أن يحنف أو أثناء أو تمهيدا للحلاقة ما دم أنه لم يقع التحل المعتبر فإنه يلزمه الكديم والعلماء رحمهم الله يقولون إذا وضع المحبوب من شخص على المحرم والواضع يعلم أنه محرم فيكون تكون الكديم والكفار على من وضعه وأما إذا أذن المحرم فإنها تكون على المحرم لأن أصل وجوبها على المحرم ولكنها صارت إلى غيره بالاعتداء فإذا أنكر المحرم ولذلك قالوا لو حلق إنسان لمحرم دون أن يعلم المحرم قبل التحلل نزم الحلاق أن يفتدي عزمته فدية الحلق وأما إذا أذن له المحرم فإنه حينئذ تكون الفدية على الآذن لأن الإذن بالشيء شعل له وعلى هذا فإنه إذا ألم المحرد لأن الصابوه طيب ومكنه من ذلك وأذن له أو سكت عليه فعليه الفدية وأما إذا لم يعلم إلا بعد الحق حينئذ تكون الفدية على الحلاق ولا شيء على المحنوق الله تعالى أستاذكم الله قبلية الشيخ هذا سائر المعقول العابد والشنس الكبير كان الأصدر في حقه أن يوكل في الرمي أن يجمع الرمي إلى اليوم الثالث العسر إلى أن يجب أن يرمي بحقه اكيدونه طبعا أكيد كان عاديا ويغلب على الظن أنه يهلك بدخوله للرمي كما كان مريضا بالقلب او كثير السنن من الحطمه او كانت فيه عمليه جراحيه في مواضع حساسه في ظهره او في قدمه او في صدره ويغلب على ظنه أنه لو دخل الحطمه فدخل في الزحام أنه لو دخل في الزحام أنه يخطم وأنه يضرب أو به جراح في قدمين يغلب على الظن أنه لو دخل في الزحام الرمي أنه يعاق وربما يقتل بسبب ركوب الناس لبعضهم لبعض فهذه الأعذار وشبهها توجب له أن يترخص بتوكيل الغير بالرمي عنه فيوكل الغير بالرمي عنه فيشترط في هذا الوكيل أن يكون من الشجاب فلو وكل حلالاً لن يصح الرمي يوكل من حج وعلى هذا يرمي الوكيل عن نفسه أولاً ثم إذا أسمى الرمي وما عن غيره لقوله عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرنا وإذا وقع التوقيل على هذا الرجل فإنه يبذيه والله تعالى <تصفيق> أعلم الله إليك فذلك الشيخ هذا سائل يقول إذا أفرق طواف الإصابة ثم تعيث بعده هل يلزمني أن أوجع البيت بعد ذلك أم أستطيع لطواف الإخاظة أشابكم إذا ضبط طواف الإخاظة فلا تخلو من حالتين إما أن تكون قد نوص طواف الإخاظة مجردا سيلزمك بعد الشيء أن ترجع لطواف الوداع وجها واحدا لأنك لم تني الوداع والواجد لا يقع مضرئا بالذمة إلا بنيه يلزمك أن ترجع إذا لم تلو لأنك قلت إذا تبتل الإفاظة ولم تقل إذا تبتل الإفاظة في دينية الوداع الحالة الثانية أن تطوف بالإفاظة دينية الوداع فإن تبتل الإفاظة في دينية الوداع فبعض العلماء يرى أن الشعي بعد الطواف منتفر ولذلك قال من قال بوجود طواف الوداع في العمره أنه إذا طاف وشع ومضى مباشرة لا طواف عليه أي لا وجع عليه والذي يظهر الله أعلم أنه يحفظ بإعادة الطواف إنه أسلم لأن النص على إيقاع الطواف آخر عباده ولذلك لو طعفع ثم رجع ورمى ثم صدر لجمه ونرجع ثاني لأنه لأن أصل مشروعية طواف الوجاع تكون آخر العبادة في الطواف قالت أم المؤمنين عائشة سماه الصحيح كام الناس يصدرون من فجاج منا وعرفات قال بعض الظلماء يصدرون من المناسك أي بعد أن يفرغوا من المناسك ينبون إلى ديارهم فأمروا أن يجعلوا آخر أهدهم للبيت طوافا فهذا لا إحكال في أن المراد به أن يوقع طوافا وداء آخر فعله وهذا هو الذي تطمئن به النس أن من سعى بعد طواف الإصابة أن الأحوط لهو له الأكمل أن يرجع إلى البيت ويعيد طوافا والله عز وجل معظم له الأجر والحج جهاد ومشقة وهذا من مشقة الحج وجهاده والأصل النجوم والله تعالى عالمه أحسابكم الله طبيلة الشيخ قال المسيط رحمه الله وكل هدي أو إطعام فلمشاركين الحرام فلو زبح المتنفع هديه وثرته مكانه فهل يجبين وكل هدي وكل هدي او ان قام الحرم الشفيع للحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكرم انه الواجب, الواجب على المكلف كما في هديه السمافي خالق كل يجب ذبحه بمكه واطعامه للمساكين الحرم اذا كان مثليا وقدر مثلي من بهيمه الانعام فإنه لا يقعده الا من مدمكه واذا ذبح لنك كان للمساكين الحرم فحينئا يلزم فيه الأمران أن يكون الجبس بمكة وثانيا أن يختص بالنفاقين الحرام لأن الله عز وجل فضل مكة وفضل أهلها بالأمن وكذلك الإطعام فقال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تعالى أولا نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه فمرات كل شيء رزقا من فجعل الله لهذا البيت حرمة ولأهله وسكانه نزية وفضل على غيره ففيهم العاكس وفيهم العابد وفيهم من يرجو رحمة الله في هذا الجوار الطيب فكأنه إعادة له على الخير فكأن ذلك من الإعادة له على الخير والطاعة والبر أن يفرغ من أمور بنيات فجعل لمساكين الحرم قعمة خاصة ومن ذلك قعمة الهدي فلو جدحه وما كان الغير منه ذرئت ذمته أما أن يذبح ويترك على طريقة يضيع, به لا يضيع بها الهدي كما يفعل في بعض أوقات الحج في الإنسان ويذبح ولا يبالي بذبيحته يتركها لكي تطعها الأقدام وتعفل وترمى فهذا لا فك أنه ليس لشرع الله عز وجله شيء فإن الله لا يرضى عن الإشراف ولا يرضى عن إضاعة المال وقد كره لعباده القيل والقال وكهرة السؤال وإضاءة النال هذا من إضاءة النال فإذا كنت تعلم أنك إذا محرت أو لبحت هذا الهدي أنه يفتقر إلى حد وإلى تنزيع للفقراء والبعثاء فإنك تحمله وتوزعه بالبعثاء والفقراء أو تستعين بعد الله عز وجل من يعينك على إضراء الجنة على هذا الوجه المعتبر والله تعالى أهلاك الله وقيلة الشيخ هذا سائر يقول من ستمت إذا ذهبت إلى مفتدي قبال وصليت فيه ركعتين بعد الأذان ثم صرجت لأذك الفرضى في الحرم النبي أن يجهد ذلك الله فسيدونا أسابق الله إذا أزل المؤذن فإنه لا يخرج من المشجد لا يجوز الخروج من المفتدي بعد الأذان فإنما يحقق الإنشان للخروج قبل الأذان أما إذا أزل المؤذن فلا يجوز الخروج ولو كان الإنسان يلتلس ما هو أفضل كمسكد مكة أو مسكد المدينة فإنه لا يجوز له أن يخرج قال أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى الرجل قد خرج بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبو القاسم شاء الله عليه وسلم وإنما يجوز الخروج بعد الأذان في حالة واحدة وهي أن يكون الإنسان معذوراً بوجوده بانتقاض وضوءه فإذا خرج بعد الأذان فإنه يضع كفه على أنسه كما أصابه الرعاة حتى يدرع عن نفسه ذتنه وقال العلماء رحمه الله إن هذا مقصود من الشر وهو حصول جماعة المسلمين لأن المساجد إذا أدل فيها فإنه يدعى الناس إلى إقامة فريضة الله وأداء هذه الصلاة فإذا كان الإنسان على هذا الوجه قد أذن عليه المؤذن وخرج فإنه يوقع نفسه بالشبهة وليس كل الناس يعلم عذرا فالمنبغي على المسلم إذا أذن عليه المؤذن في مسجد قباء أو غيره من المساجد ولو كان المسجد لا مزية له وأراد أن يخرج بعد الأذان فإنه لا يدز له هذا الخروج والجماغير العلماء رحمه الله قد نصروا على ذلك بشحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن خروج بعد الأذان وعلى هذا في يمر للمسلم أن يحتاج ولو كان الإنسان مرتبطا بإيمانه فإنه إذا أذن عليه المؤذن لا يخرج من المسجد ولو كان مرتبطا بإيمانه لأن هذا يعتبر لازم عليه وفرغا عليه ولو اضحن الفرضان كونه يصلي بالناس وكونه مرتبطا بالصلاة في هذا الموضع فإن صلاته بالناس يقوم الغير فيها مقامة وأما هذا الموضع فقد تعين عليه أن يصلي مع جماعته فلزبه ولا يقوم غيره فيه مقامة فلزبه أن يبقى من قتوب الشرع درعا لفتنة الخروج من المساجد وفك حباب التفرق عن الجماعة وهو أصل قررة السنة أكثر من مسألة من هذا الباب كانهي عليه الصراط والسلام من صلى فرضه أن يجلس في المسجد ولا يريد الفرض إذا حضرت الغريضة في المسجد الثاني وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المسجد فصليا فإنها لكم آناتنا وعلى هذا فإنه لا يجد الخروج لا لمساجد أفضل وإنما يجد خروجه حالة واحدة وهي وجود العذر من انتقاض الطهارة والله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صفلة <تصفيق> هذا بيسائر ميزول على القول الذي يقول إن شاضر مسجد الحرام هم من كان دون مسافة القصر فهل يلزمهم طواف وداع أم لا إلا أن يكون ممن داخل حدود الحرام أكيدون قسابته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن قواف الرجاء لا يتقيد بحاضر المسجد الحرام فإنما يشتق عن أهل مكة فقط وهم الذين داخل خديد الحرم وأما من كان خارج خديد الحرم فإنه يدخل في عموم قوله قول أم المؤمنين عائشة كان الناص يذكرون من فجاج ميناً وعرفات لأنهم يسترون إلى أناثرهم التي هي خارج الحرم فأمروا أن يدعلوا آخر عاد بالبيت طوافى وعليه فإنه يطوفوا بالبيت سواء كمدون مشافة القصية أو صبقها للعموم والخبر والله تعالى أعلم أصابكم الله طبيلة الشيخ هذا فائد من يقول ما حكم التعمال سهود من الحمري إذا تضرر الزوج من كثرة الإنساق على الأغلاج ونحن ذي أسندون لا الله نحر الله إذا تضرر من كثرة الإنساق الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق عباده وما من جادة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها والله سبحانه وتعالى أمرك أن تأخذ بالأشباب وأن تفسي ما بالله عز وجل وما يدريك أن هذا الولد قد يكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخر وقد يفتح الله لك به أبواب الرزق فإن حليمة لما أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الله من الخير الله به عليه فإن الإنسان قدر المولود ولا يعده به ويجعله الله الأخيرا في الدنيا والآخرة فعلى هذا فإنه لا يجب للإنسان أن يشئ الظن بالله عز وجل في الولد وكثرة الولد والله عز وجل أمرنا بأخذ الأسباب أن نرفق على أولادنا وذرياتنا غاية ما نستطيع أما أن نتعاطى الأسباب بمنع الحم خوضا من كثرة الولد وضيعة الولد وخوضا من كثرة الإنساء فهذا بإجماع العلماء مقصد محرم ويعتبر الإنسان مرتفدا لكبيرة من كبائر الذنوب وهي عقيدة أهل الجاهلية لما قتل الولد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فالله عز وجل عكد عليهم أنهم قتلوا أولادهم خشية الإملاق والخطر فينبغي للنسل أليس من الظل بالله وأجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يجيز له أن يعزل عن زوجته إذا جامعها خشية من كثرة الولد من جهة النفقة فإن فعل ذلك فإنه آثي من شرعا ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب أما أن يقول إن كثرة الولد ترهق الأم وتشتك الأم من كثرة الولد فهذا فيه خلاف المشهور والصحيح أنه لا يجيب تعاطي حبوب من العلحة لا لكثرة الولد خوفا من الإنفاق عليه ولا لكثرة الولد بسبب تعب رعايته لأن الله عز وجل جعل الولد كرها على أمه لكي يرفع من درجاتها ويكثر من خطيئاتها ويعظم لها الأجل وسبحان الله العظيم كانت المرأة وهي ترعى غنمها في البرية حاملة بولدها في بطنها لا تأخذ حبوب منع, منع لحملها وإنما تحيل الشمى كل والشمى وهي تعافية من الله ومعولة من الله وتشير من الله لا تشكك وقد تأتي بالعشر من الأولاد وقد تأتي بالعشرين ويبارك الله فيها ومع ذلك لا تجد إلا الخير لأن عقيدتها بالله حسن ولكن لا انكشيء المرأة ظنها بالله إلا أشاءه الله بسوء ظنها إما الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم تغير الناس وعظم الظلاء واشتد البار وذلك بشدد ذوء سوء الظن بالله جل جلال كان الناس لا عاد قريب يحبون تفرس الولد يفرحون بلادك وهم في الأشد ويكونون من الحق وكان الرجل يفبح فيضعم الطعام وينشي ولا يجد طعام وكان ينشي ويطعم فيفرح على غير طعام والله تكثل بالأرجاء وعاش الناس في شدة الفقر والضيعة وسأل عن القرابة وعن الأهل فتجد الرجل عندهم الخمسة العشر من الولد والدردية من الأولاد والبناء وما غاقت الأرض بأهلها ولا سأطرونهم بربهم جل جلاله ولكن ما ان تغيرت القلوب وضعف الاعتقاد بالله جل جلاله إلا أخذ الله الناس بالمياهين وحاسبهم بالمقاصدين فإن هذه المقاصد شكوك في أظلة الله جل جلاله وشكوك في قدرته سبحانه وتعالى وليس ذن المسلم أن يشيء أظنه بالله فالله عند حسين عبده يا هذا إن الله هو الذي أطعنك وهو الذي كتاب وهو الذي رزقك ولئن كنت تعلم أنك بهذا الفعل ترحم ولدك الله أرحم بك للرحمة بك وبولدك فالله أرحم الرحيمين فلا يجوز للمشهر أن يتعاقى مثل هذه الأمور لأنها من سوء ظن بالله وهي مساف بعقيدة وإيمانه بالله الذي لا خير له لا في الظلم وله الآخر إلا بسلامة الإيمان والصلاة من سقده فهذه أمور عظيمة لأنها سوء ظن بالله جل جلاله والله تعالى يقول والله خض الراجعين وهو خير من رجل خير من أعطائه خير من كتاو خير من أطعم فهو يطعم ولا يبقى وقال جل جلال عطولي سبحانه وتعالى بالحديث الك الكرشي يا عبادي كلكم ظالم إلا من هديته فاشتهدوني أهدكم اللهم أهدنا يا عبادي كلكم جاعع إلا من أطعمته فاشتطعموني أطعمكم اللهم أطعمنا يا عبادي كلكم عالم إلا من كسوث فاشتحتوني أهدكم اللهم أتهدنا نسأل الله نوافع والله تعالى بعجته وجلاله أصدق قينا وأصدق حديثا وما وعد سبحانه وأخلا فقال لك وهو أصدق القائلين استطعي عقاب سبحانه وتعالى فاتطعموني أطعمكم كلكم جائع إلا من أطعمكم فاتطعموني أطعمكم فإذا كان الله جل جلاله يقول ذلك وهو الذي يكف الحق وهو خير الفاصلون ويعد سبحانه ولا يخلف وهو أوفى من وفى بأهن السكان يقول اشتطئموني وطعمكم فبعلى أي شيء انتخاف ومن أي شيء انتجئ ومن أنت أيها الضعيف ولو صدت في شدك الألوف والمئات والله لا تشتطيح أن تطعم نفتك فضلعا أن تطعم غيرك إذا لم يستهتم ولقد حددني من أثق به من أهل العلم والحضر قال دخلت على تري من الأثرياء وعظم من الغضماء الله أعلم من كل شيء قال دخلت عليه عشية ذات يومي في الشفاعة وما كان معي إلا رجل من أهل فضل فلما جلسنا على العشاء مد طعاما يدعو عشرين رجل وليس على المائدة إلا انا وهو وهذا قال فلما وضع رئيس هذا الشناق وما عليه من الأطعمة هجف فلما للموع من الطعام إلا وهو موجود قال فلما أعراض أن يغلس معنا إلى به يؤتى له بكرسي فيجلس على ذلك الكرسي ويؤتى له بصحن صغير يحمله على كرسه قال فنظرت إلى به لا يبعب إلا من هذا النظر مبعب. فقلت لا إله إلا الله غني خريب والله عز وجل أعقاه من المال لم يفطح أن يمد يجه إلى هذا الطعام المختلف الأنواع والمختلف الأشكال لأن الله لا يريد أن يفعلها. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعله فلماذا يخاف الإنسان على أهله وولده توكل على الله وأحكم الظن بالله وفوض الأمور إلى الله وأفوض أمه إلى الله من الله بصورا بالعباد فالله جل جلاله بصورا بك وبصورا بأهلك وولده لا يجود للمرأة ولا يجود للرجل أن يعير امرأتها على قطع الظلية أو منع الظلية وتأخر الظلية خوفا من كثرة الإنفاق أو يقول إن راكبه لا يسأل. أو أن نحقته تتسع كل ذلك لا يجوز المسلم أحسن الظن بالله وتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسنه والله عز وجل عند حسن ظن أبيه جد نسأل الله العظيم رب العصر الشريف أسمعه الحسن وصفاته العلام أن يملأ قلوبنا من حبه وحسن الظن به وصدق المجأي إليه اللهم إلا نسألك إيمان كاملا ويقينا طادقا وآخر دعوانا أن يحل لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك على نبيه وعلمه قامت بتسجيل هذه الماعدة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية لمكة المكرمة شارع المنصور بدوار مسجد بن حسن هاتف رقم خمسة أربعة ثلاثة أربعة. اثنين. اثنين. اثنين. اثنين. اثنين. ايها المشاهدون الكرام انتهت ماده هذا الشريط ولانه بقي الشريط مرتفع فيذكرنا اكماله بهذه التلاوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا, إلا ما يسلى عليكم غير محل الصيب وأن تمتروا إن الله يحكم ما يحكم وَعِيدًا هَلْ إِلَىكُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا عن المسجد الحراب أنتا تدوث وتعاونوا على الذر والتقوى ولا تآونوا على الإثم والعدوان واستقوا الله إن الله قُلْ مَنْ يَمْلِكُ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَنْ يَهْدِ إِلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ فَمَنْ يَهْدِ أَحْسَنُ هَادِيًا وَمَنْ يُضْلِلْ إِلَى ص وماذ بأَهلَد النُف بآن ت التَّقلس قال لكم في طه الا يوم يائسا الذي كفروا بالجديدكم فلا تخشوا فلا تخشوا اخشهم الا يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم وليي مكث ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اصر كي نخفف غير متجانس غير متجانس لاسم فان الله غفور رحيم يتى انكماذا لا اشل لهم وما علمتم من الجوارع مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الخساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوت الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحطنات من المؤمنات والمحطنات من الذين من الذين اوت الكتاب من قبلكم إذا, إذا آتيتموهن أجورهن محطنين لا آتيتموهن أجورهمن محطنين, محطنين غير مسافقين ولا مستقبي أقدان ومن يكفر بالإيلان فقد حرط عمله وهو في الآخرة من القاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم يَا أَيُّهَا إلى آمَنُوا قُمُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَغَسِّلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ, وأيديكم إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ إلى إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِن كُنتُم مرضى او على سفر او لا تفرد او جاء احد لنكم من الغائطه من الغائق أغلى مستموا النتاء فلم تجدوا ماء فتيمموا ما صيدا طيبا فانفعوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من الحراج ولا يريد لطهياتثم ف وَليوش نرمةَ ووعلَحم لالا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واسقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واستقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كون شهداء بالقصة ولا يجرمنكم شنآل قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى واستقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 الله عليكم إذ هم قوم أن يرسطوا إليكم أيديهم فكف, فكف أيديهم عنكم واستقوا الله وعلى الله فليتوشل المؤمنين ولقد أخذ الله ميثا قبل إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة ذَلِكُمْ وَمَنْ الله اللَّهَ أَرْبًا فَأَرْضَىٰ لَهُ أَجْرُهُ نَأْخُذُ سِنِينَ إِنْ قُمْتَ سَيِّئَاتٌ وَلَادْخُلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَجْرِي بِالنَّهْرِ تَكَافِراً بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فقد فقد ضلت وها السبيل فبما نقضي فَقَهُمُ لاَ اِلاَّهَ اِلَّا هُم وَجَعَلْنَ افْذُوبَهُمْ قَاتِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ هُوَ حُرّاً مِنَ الذِّكْرِ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَقْصِرُ عَلَى خائدة منهم إلا قليلا يلوم فافعل ووفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا صرنا اخذنا اخذنا ميثاقهم فانسوا فَلَنُحَرِّمَنَّهُم مِّن بَعْدِ ذِكْرِهِ فَلَنُحَرِّمَنَّهُم مِّن بَعْدِ ذِكْرِهِ فَغَيْنَا بَيْنَهُمُ الْأَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بما كانوا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تطفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم دام مبيس الله من استبى رضوانه, رضوانه سبل السلام و راط المستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو الذي تبل مريا قل فمن ينبق من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح إن أراد أن يهلك المسيح بالمريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقال في اليهود والنصارى نحن أبناء فلما يعذبكم بجنوبكم بل أنتم بسر ممن خلق يغفرون قُرُونِ لِرَبِّكَ اللهِ عَلَيْكُمْ اذْجَل اذْجَلَ فِيكُمْ أَنْدِيَا أَوْ جَاءَكُمْ مُلُوكَا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ يَدْعُو لِلْأَرْضِ الْمُقَجَّسَةِ كَمَا كَتَبَ ولا ترك الدوعى ادجاركم فكل قلب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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون وعلى الله فتوسكلوا إذن كنتم تتبل من أحدينا ولم يتقبل لنا الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من لئن بصفت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاط الله رب العالمين إني أريد أن تضوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبأت الله ضعابا يبحث في الأرض يريه كيف يواريه ليريه لي كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من الناده كتبنا على بني إسرائيل أن أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فسادا في الأرض فكان من قتل الناس جميعا ومن نحياها 歡迎家